وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم اليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعَ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنْ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 ولا يأتني اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتون القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وان يعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يوفى الله لكم والله غفور رحيم الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. عليكم ورحمة الله السلام السلام عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.